من الشيطان الرجيم that says <laughs> No, لفضيله والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك Right. Uh -huh. in Thank you. Yeah Yeah, Oh الجباد سدد بيض وحظ مختلف مختلف الألوان, مختلف الألوان